وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 ففي الصحيحين عن أنس رضوان الله عليه أن رجلاً أعرابياً أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعددت لها فقال الرجل والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن هذا الأمر النظري رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحك العملي يا رسول الله متى الساعة؟ ما أعددت لها وأراد الرجل أن يكون صادقا وأن لا يكون كاذبا والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مع من أحبب أنت مع من أحبب ما أعددت لها كثير صلاة فإني أصل المفروض علي. ما أعددت لها كثير صوم فإني أصوم رمضان ما أعددت لها كثير صدقة وإني أزكي الزكاة المفروضة أنت مع من أحبب فانظر إلى من تحب فأنت معه فاجعل هذه منك على ذكر دائما وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم الرجل يحب القوم ولكنه لتقصيره في عمله لا يلحق بهم يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحبه إنها المحبة المحبة التي تلحق الأدنى بالأعلى إنها المحبة في الله رب العالمين الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المحبة التي تجعل القلب نابضا المحبة التي تجعل القلب شاعرا المحبة التي تجعل القلب سعيدا إنها المحبة عباد الله إن معاذ بن جبل رضوان الله عليه الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة والرتوة هي ضربة بسهم رمية بسهم أو رمية بحجر يأتي أمام العلماء بمقدار رمية حجر أو رمية سهم كان مع أبي عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليه أمين الأمة كان معه معاذ في الشام ولما أصاب الشام طاعون عمواس وفي هذه الآونة أصيب أبو عبيدة رضوان الله عليه بالطاعون فاستخلف بعده معاذ رضوان الله عليه ورحمته ومعاذ لما اشتد الأمر بالمسلمين ولما لحق بهم ما لحق من أمر الطاعون والمطعون شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الطاعون في المسلمين قتلا ذهب المسلمون إلى معاذ يا معاذ ألا تدر الله لنا أن يرفع عنا البلاء فمعاذ قال لهم رضوان الله عليه إن الطاعون موت الصالحين قبلكم وشهادة وشهادتكم لمن اصطفى الله رب العالمين منكم الطاعون هو الشهادة لمن اصطفى الله رب العالمين من خلقه قالها لهم معاذ مرضوان الله عليه ولكنه دعاب بدعاء في ظاهر الأمر غريب قال اللهم اجعل حظ آل معاذ منه أوفى حظ رجل يحب لقاء الله رب العالمين فدعى الله عز وجل أن يجعل الطاعون في أهله كبيرا فأصاب الطاعون ولديه فدخل عليهما معاذ رضوان الله عليه كيف تجدانكما؟ فقال له الحق من ربك فلا تكونن من المُتَرِين. فلما ما وقف على قبريهما معاذ رضوان الله عليه فحمد الله وأثنى عليه رضوان الله رب العالمين عليه. ثم أصاب الطاعون امرأتين، فدخل عليهما وقال لهما ما قاله لولديه فرد عليه كما رد، ثم مات فوقف على قبريهما وقال ما قال رضوان الله عليه حامدا ربه مثنيا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصليا عليه. معاد لما رآ بوادر هذا المرض في إبهامه يرفع إبهامه إلى السماء ناظراً إليها مكلماً إياها إنك لصغيرة وربك يبارك في الصغير حتى يصير كبيراً يحب المرض يحب لخاء الله رب العالمين فلما حضرته الوفاة بألمها وشدتها وشدة سكرات الموت عليه قال مخاطبا ربه عز وجل اخنق خنقك فوعزتك انك لا تعلم اني احبك اخنق خنقك فوعزتك انك لا تعلم اني احبك رضوان الله عليه وعلى الصحابه اجمعين انها المحبة التي تجعل المرأة محبة للقاء الله رب العالمين إنها المحبة التي تجعل القلب خائفا من الله عز وجل وهذا صحابي آخر كان له شأن آخر نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج أبو نعيم في الحليه في حليات الأولياء أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا في وقت كان القحط منتشرا جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وزود كل مقاتل بزياد بهذه الزياد الذي ينفعه زوده زود النبي صلى الله عليه وسلم كل مقاتل بزاد ونسي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزود صحابيا من أصحابه يقال له حدير ولكن هذا الرجل لم يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم زود النبي الأصحاب ولم يزود حدير ناسيا فرضى حدير وذهب مع الجيش في مؤخرته يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعمة الزاد هي يا رب هل رأيت معدات تتغذى كلاما؟ هل رأيت معدات تشرب ألفاظا؟ رجل ليس معه زاد من طعام ولا شراب ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الزاد هي يا رب وربك عز وجل لا يضيع محبيه سبحانه وتعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرأ جبريل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ربك يقرئك السلام ويخبرك أنك نسيت عبده حديرا أن تزوده، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا إلى حدير وحق له ما يقول، تجده يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الزاد وهي يا رب، فذهب رسول رسول الله إلى حديير. فوجده على الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحال تذكر وتؤنث فقال الرجل لحدير خذ هذا الزاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حدير زاده وأخبره الرجل أن الله عز وجل سماك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حدير أسماني رب العالمين أسماني رب العالمين. فقال الرجل لحدير نعم. فقال حدير اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك اللهم كما لم تنس حديرا فجعل حديرا لا ينساه. الله عز وجل يحمي محبيه. والله عز وجل لا يضيع من أحبه نعمة الزاد هي يا رب معدات تتغذى كلاما أفواه تشبع ألفاظا بذكر الله رب العالمين إنها المحبة المحبة التي إذا ما استقرت في القلب رضيت بما يقسم به الرب سبحانه وتعالى إنها المحبة التي تجعل دعاء العبد مستجابا عند الله رب العالمين ولا تستغرب ذلك في الصالحين فرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية من صراياه فذهب الرجل متوكلا على الله الرجل أميراً على سرية من صرايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يفتح دارين والرجل في طريقه مجاهدا في سبيل الله رب العالمين وهم في الطريق اعترضهم البحر وخليج فوقف الرجل على ضفة الخليج مناديا مكلما عبدا من عباد الله رب العالمين وكفر الرجل على ضفة الخليج. يقول مناديا ربه عز وجل اللهم إنا قد خرجنا مجاهدين في سبيلك ابتغاء مرضاتك طاعة لنبيك صلى الله عليه وسلم وقد اعترضنا هذا البحر فاللهم جزبنا ما تظن ربك فاعلا أمر الرجل ناقته أنثيري بوتوكل على الله رب العالمين فصار الرجل بناقته على سطح الماء وكأنها طريق معبد وكأنها سبيل ممهد يمشي الرجل بناقته على الماء ويمشي من خلفه الجن يقولون والله ما ابتلت إلا أخفاف الإبل والله ما ابتلت إلا أخفاف الإبل إنها المحبة محبة الله رب العالمين ومحبة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحب إذا خالت القلب جعله متغيرا ومن لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد ومن لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد فالأكباد ما تفتت إلا بالحب عباد الله الأكباد ما تتفطر ما تتفتت إلا بالمحبة إنها المحبة وانظر إلى رجل ينادي امرأة وقف الهوى بحيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم أشبهتي أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا, فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن أكرمه رجل ينادي امرأة يحبها وهي لا تحبه يقول لها إن الهوى مني إليك لم يفارقي فكأن الهوى والحب توقف عليك فلا يتقدم عنك ولا يتأخر إذا ما الناس في محبتك ويذكرونك في هذه الملامة أجد هذه الملامة لذيذة وقد أشبهت أعدائي إذ لا يحبونني فصرت أحب هؤلاء الأعداء أظر إلى هذه المحبة من رجل لامرأة فكيف بمن يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكيف بمن يحب الله رب العالمين؟ إنها المحبة عباد الله محبة الله رب العالمين تذلل فلا صعب رب الأرباب ولا صعب السحاب وهادي من سبحانه وتعالى إنها المحبة التي إذا ما خالطت القلب جعلته سعيدا إذا ما خالطت القلب جعلته نابضا جعلته محبا لله رب العالمين والمرء مع من أحب فانظر إلى من تحب عبد الله أنت مع من أحببك كما قال رسول الله الذي يحب المغنيين والمغنيات فهو معهم أنت مع من أحببك الذي يحب الممثلين والممثلات فهو معهم أنت مع من أحببك والذي يحب الصالحين فهو معهم أنت مع من أحبب قانون عام بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق به قال المرء مع من أحب فانظر إلى حبيبك ترى موضعك انظر إلى من تحب ترى موقعك انظر إلى من تخالل تجد موقفك والله رب العالمين يؤيدك وينصرك أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ونفر الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن تمادر بنت عمر الأسلامية التي تلقب بالخنساء هذه المرأة أشعر شواعر العرب فهي أشعر امرأة في تاريخ العرب قط هذه المرأة لما مات أخوها صخر رثته بمرثيات عظام بل قل ما رثي أحد من امرأة كما رثي صخر من الخنساء رضوان الله عليها فقد أسلمت بعد وحسن إسلامها فهي أشعر نساء العرب بل إن النابغة الذبياني كان يقدمها على كثير من الشعراء الرجال بل قدمها على حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات صخر أخوها وكان أخاها لأبيها لم يكن لها شقيقا رثته بمرثيات كبار عظام قالت فيه شعرا عذبا جميلا ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي وما يبكين مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي هذه المره لما لم تسلم قبل إسلامها رثت أخاه صخرا بمرسيات كبار تبكيه وتنوح عليه وتقول وإن صخرا لمقدام إذا ركب وإن صخرا إذا جاءوا لعقار وإن صخرا لا تتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار كل هذا في رفاء أخيها وأما بعدما أسلمت وأتت حرب القادسية ولما تمكن حب الله رب العالمين من قلبها قدمت أولادها الأربع في سبيل الله رب العالمين هل يساوي حب الأخي حب الإبن؟ هذا لا يكون امرأة؟ تقول هذا الشعر الكبير في رثاء أخيها ثم تقدم أبناءها لله رب العالمين مات زوجها أولا إنا لله وإنا إليه راجعون مات ولدها الأول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم الثاني إنا لله وإنا إليه راجعون ثم الثالث فالرابع الحمد لله الذي شرفني بموته. إنها المحبة إذا ما تغلغلت في القلب جعلته راضيا بقضاء الله عز وجل إنها المحبة إذا ما استقرت في القلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا قانوناً عاما أنت مع من أحبب المرء على دين خليله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالله المرء على دين خليله عن المرء لا تسأل وسل عن خليله عن المرء لا تسأل وسل عن قارينه فإن القرين بالمقارن يقتدي أنت مع من أحب المرء على دين خليله الأصدقاء ثلاثة أنواع فصديق لك صالح فهذا إن وجدته فتمسك به والزم وصديق طالح يدعوك إلى الشر فهذا لا تجالس وهذا احذر فإنه يضي عليك دنياك وآخرتك وصديق بين بين فهذا ادعو إلى سبيل الله رب العالمين فإن أجابك فقد تحصلت على خير كثير وإن تمسك بشره فاحذره فإنه ضار لك جدا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين ويوم يعط الظالم على يديه يقول يا ليتني التخضر مع الرسول سبيل يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا الخليلا فانظر إلى أحبائك في دنياك ولا يجر أنك أحد إلى معصية فيضيع عليك دنياك وآخرتك انظر إلى أحبائك وأصدقائك وإياك وصديق السوء فإن طريقه الشوء إياك وصديق السوء فإن طريقه النار وعليك بالصديق الصالح عليك بمن ينصحك عليك بمن يحبك حقا وأما الذي الذين يجروا يجرونك إلى السوء فهؤلاء يحذرهم الأخلاؤ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين فصاحب المتقين ولا تصاحب المفسدين واحذر أن يجرك صاحب إلى جماعة واحذر أن يجرك صاحب إلى فرقة فإن البدعة أشد من المعصية والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية إياك أنت تصاحب حزبيا وصاحب المتقين فإنهم هم الأصدقاء حقا وأحبهم فإنهم الأحباب صدقا وانظر إلى أخلائك فأنت على دينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب ربك عز وجل محبة تقيمك على الطريق الصحيح أحب رسولك صلى الله عليه وسلم محبة تجعلك طائعا له مستجيبا لأمره مصليا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب علينا لنتوب اللهم اجرنا من النار اجرنا من النار اجرنا من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر الصلاة